Altyazı of uh -huh. كل ذكره مستكر هو حي نصوص يوم والمجوس والمجوس أسلم بِماَ حَدا الْحَسَنُ انْتُمُ الْمَعْسُونُ وَأُمَّ الْعَسَى يَنِي يَنِي